أهلنا يا أهل غزة أهل دين أهل عز أثبت في الله أكبر جمده دوما عزة أهلنا يا أهل غزة أهل دين أهل عز أثبت في الله أكبر دوما عزة إن بعد الظلم يسر إن بعد الظلم عز بين ليل أو ضحاه قادر يخسف بهذة إن بعد الظلم إن بعد الذل عزا بين ليل ضحاه قادر يخسف بهز قادر يخسف بهز شوف الله اكبر جنده دوما عزه اهلنا يا اهل غز اهل دين اهل عز اثبت فالله اكبر جنده دوما اعز ايو زين كل عرش اي يدمر اهل كفرنا الف باد الفجيل في صلاح الدين عز ايو زين كل الفجيل في عز انهم إنهم عنكم تولوا في ربوع الأرض صمت واستكنوا مستفزا أهلنا يا أهل غزة أهل الدين أهل عزة أثبتوا فالله أكبر جندوا دوما أعزة يا أهل أهل أهل عزة يا غزة الدين من أهل عز أثبت فالله أكبر جنده دوما